فَمَن يَعْلَمُ أَنَّمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ الْحَقُّ فَمَنْ هُوَ أَعْلَمُ إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُو الْأَلْبَابِ الَّذِينَ يُقِيمُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَلَا يَنْقُضُونَ الْمِيثَاقَ وَالَّذِينَ يَحْفَظُونَ مَا ويخشون ربهم ويقاتون سوء الحساب والذين صبر بثقا أرضه ربهم وأقاموا الصلاة وأمفقوا مما رزقناهم وأمفقوا مما رزقناهم تروا وعلان يتروا ويدرؤن بالحسن السيئ ويدرؤن بالحسن بذا جنات عدن يدخلونها ومن صلح من ابائهم ومن صلح من ابائهم ازواجهم وذرياتهم والملائكه يدخلون عليهم والملائكه يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم ما صبرتم فنعم عوض الدا والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ويقطعون ما أمر الله به ان يصلحوا ويبسدون في الأرض ويبسدون في الاوطان اذا لهم اللعنه ولهم سوء الدا